يقول السائل في هذه الأيام هنالك من يفت الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط الجهاد إمام ولا رأي فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام هذا رأي الخوارج اللي يحب يذهب الرأي الخوارج يروح مع هل هاللي يفتي لابد من رأيه بد من إمام هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يفتق أنه لا إمام ولا راية وكلم بهواه هذا رأي الخوارج نعم يقول السائل منالك من يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضي إلى أن تقوم الساعة ويقول لماذا العلماء يقولون لا تستطيع الأمة جهاد الطلب في وقتنا الحاضر وأن هذا الوقت أشبه بالعهد المكي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ماضٍ إلى أن تقوم الساعة. نعم الجهاد ماضٍ إلى توفرت شروطه ومقوماته أو ماضي. أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته، فإنه ينتظر حتى تعود للمسلمين قوتهم وإمكانياتهم واستعدادهم، ثم يقاتلون العدو. أنت معك مثلاً؟ بارود يعني معك بارود أو فرد أو تقابل طائرات وقنابل وصواريخ لا تقابلها هذا بأسي شديد إذا كان معك استعداد يربو على استعدادهم أو مثله تقابلهم أما إذا كان ما معك شيء لا تلقوا بأيديكم إلى التاركة وهذا يضر المسلمين أكثر مما ينفعهم كان فيه نفس نعم وأيضا يقول هنالك من يقول أن ولاة الأمر والعلماء في هذا البلاد قد عطلوا الجهاد وهذا الأمر كفر بالله فما رأيكم في كلامه هذا جاهل ولا نستغل به هذا كلام جاهل ولا نستغل به لأنه يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه كفر الناس هذا رأي الخوارج هم يدورون على رأي الخوارج ولمعتزلة نسأل الله العالم ولكن ما نسيء بهم نقول هؤلاء جهال يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا أما إن كان عندهم علم ومتعمدين هذا القول هذا رأي الخوارج وأهل الظلام نعم